أما بعد، احنا وقفنا في آه كتاب الصلاة بس في مسألة أخيرة كده احنا قلناها مرة الفاتحة نحب نعيدها ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صحة إن اتسع الوقت وإلا لم يصح وبطل الفرض مسألة دي قلناها بسرعة النقطة اللي قبلها ويقرأ مقمو مفرقة ايه وطصحنية المفرقة من اول هنا حاضر حد عايز قبل كده كمان عايزي اللي امتحان طيب ماشي نقول الامتحان امتحان الاول ان شاء الله الامتحان حيبقى لغاية آه لغاية آه أرجع على وراء كمان هو سهل إن شاء الله والله أنا فاكر الأزان والقام معه ولا لا لغاية باب شروط الصلاة آه شروط الصلاة لا لا لا شروط الصلاة مش جخنة فيها أو أول شروط الصلاة لازم يقام داخل معانا. دي أول حاجة تاني حاجة الامتحان حيبقى سؤالين السؤال الأولاني صح وغلط عشر نقط صح وغلط عشر نقط والغلط تصححه والله أنا لو فكرهم هقولهم الغلط صححه يعني صحح الخطأ كلمة مثلا يجوز كذا صح ولا غلط لو كانت غلط تقول يجوز ولا لا يجوز خدت بالك تستصحيح الخطأ ده السؤال الأولاني السؤال الثاني ما أنا هقوله ها. أنت عايز الدليل خلاص هكلم الأخوة يجيبه ده ده السؤال الأولاني صح وغلط وصحح الخطأ السؤال الثاني عبارة عن اكمل الحكم واذكر الدليل حكم المفتكر اما افتكر بس حاجه <تصفيق> مثلا طيب مثلا مش عارف أ... لا انا لو فاكر والله هقول انا بفتكر انا عايز اقول لكم على حاجة <تصفيق> حكم ايه كذا تقول لي واجب محرم كده وإيه الدليل بتاعه خلاص خمس نقط آه سهل إن شاء الله ربع ساعة هتحلو وتراجع كمان سؤالين عليهم الدرجات بتاعت الامتحان كلها وتصح نية المفارقة لكل منهما يعني نية المفرقة للإمام والمأموم لعذر يبيح ترك الجماعة نية المفرقة دي معناها إيه؟ آه إن هو يبقى في جماعة وبعدين يلاقي نفسه تعذر عذر يبيح ترك الجماعة أعذار ترك الجماعة حيجلها في صلاة الجماعة مثال مثلا منها حديث معازم مثلا تطويل الإمام تطويل الإمام عذر من أعذار ترك الجماعة إن كانت هي دي جماعة واحدة يعني. فيوم جاء عمل ايه؟ ينوي المفرقة بقلبه ويكمل الصلاة هو يعني الإمام بيصلي وبعدين يمجي نوي المفرقة وقال الله أكبر وراكع وساجد ومكمل صلاة ومسلم وماشي دي اسمانية المفرقة تصح للإمام وتصح للمأمون كمان يعني الإمام ممكن يفارق لا هيستخلف يشير لأحد يستخلفه وبعدين هو يكمل صلاة على جنب ويمشي لو كان ليه عذر في ترك الجماعة مثال مثلا مشهور الناس بتصلي ومستنين القطر وبعدين القطر ايه انت عارف القطر بتاعنا بيريح شوية لا في اطرات ايه دقيقة بيوقف دقيقة بعد دقيقة بيمشي حتى لو ما محدش ركب زي المترو مثلا فهو اول ما سمع القطر فايه لما سمع القطر لو كمل صرحة ايه ح... حيفوت القطار فيباح له أن ينوي نية المفرقة ويكمل صلاته، لو كان إمام أو مأمون، فيكمل صلاته بسرعة والحلق الأطر لأن للسفر عذر ممكن يترك فيه الجماعة، لعذر يبي يترك الجماعة ده العذر الوحيد اللي ترك الجماعة، ويقرأ مأمون فارق إمامه، طب هو بقى المأمون لما يفارق الإمام هيعمل إيه؟ يقرأ في قيام، يقرأ لو كان في القيام يكمل قراءته، أو يكمل إن كان لسه ما أكملش قيامه يكمله وبعد الفاتحة يعني حتى لو كان بعد الفاتحة ممكن يقرأ صورة قصيرة يعني بيكمل على صلاة إمامه يعني مثلا هو الأطرجه وهو بيقول الإمام بيقول مالك يوم الدين يوم جيه هو قال إيه إياه كان عبده وإياه كان استعينه يكمل هو إيه على على الفاتحة له وإن كان وبعد الفاتحة كلها له ركوع في الحال يعني لو فرق إمامه بعد الفاتحة كلها يله ركوع في الحال لأن بعد الفاتحة مستحب بيقول مسألة دانية ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صحة إن اتسع الوقت مسألة دي تليها قلب النية احنا قلنا المرة اللي فاتت القعدة إن يجوز قلب النية من معين لمطلق المعين ده حجم الاثنين يا فرض يا نفل الفرض يجوز النقل منه لأنه معين إلى مطلق سنة مطلقة والنفل المعين زي الرواتب يجوز برضو تركها قلب النية منها لمطلق إنما ما ينفعش العكس ما ينفعش يبقى صلاة مطلقة ينويها فرض أو ينويها نفل معين لأن النية تنزل ما تطلعش طيب اكتب القاعدة قاعدة نقل النية يجوز نقل النية في الصلاة من فرض معين من فرض أو نفل معين بنقصين كده كراتبة راتبة الظهر مثلا ده معين إلى نفل مطلق نفل مطلق يعني ركعتين لله ليس لها اسم، ولا يصح العكس لا يصح العكس يعني واحد بيصلي ركعتين نفل مطلق تحية مسجد مثلا وبعد كده هو بيعمل تحية المسجد وهو بيصلي تحية المسجد لقى جماعة بتقيم الصلاة ووقفوا جنبه قال خلاص هنحقل بنيته الظهر وكمل معهم الظهر ده ما ينفعش لأن النية تنزل ما تطلعش ليه ما تطلعش ليه لأني لابد بابد إتمام الصلاة كلها بنية, بنية معينة نية معينة والنية المعينة تبدأ من أول تجبرة الإحرام فاتتك تجبرة الإحرام يبقى فتتك النية خلاص يبقى النية محلها قبل تجبرة الإحرام إنما إحنا صلحنا صححنا النفل المطلق ليه لأن النفل المطلق لا يحتاج إلى تعيين يكف نية الصلاة بس لأن إحنا قلنا النية نية الصلاة عبارعا عن نيتين نية الصلاة زائد نية إيه اللي أنت ستصليه لو ما نويتش إيه اللي أنت حتصليه حيأتخذ حي... حي... حي... سبب الصلاة فعشان كده بيقول هنا إيه ومن أحرم بفرض بنقصين كده برضه أو نفل معين ثم قلبه نفلا يعني مطلق صح إن اتسع الوقت اتسع الوقت يعني لسه بقي وقت كتير على قضاء على أداء الفرض يعني لسه الظهر هو مثلا بيصلي الظهر هضرب لك مثال مثلا واحد دخل يصلي الظهر ملا لقاش حد في الجامعة الناس كلها ماشت وهو تأخر فلما نزل لقى الناس ماشت فقال خلاص أنا هصلي الواحد فنوى صلاة الظهر وصلى فوجد اتنين جايين متأخرين وأقاموا الصلاح يصلوا جماعة مع بعضه فيقوم جاي هو بقى قالب النية بتاعته إلى نفل مطلق وبعد ما يخلص يروح يلحق الجماعة عشان ياخد ثواب الجماعة ده اسمها من أحرم فرده وما قلبه نفلا صح بس بشرط ان اتسع الوقت يعني ما يجيش في آخر دقيقة في صلاة الظهر ويعمل الحركة دي لا يطول نفل ولا يطول فرض لا لحق الفرض ضع وقته ولا لحق النفل اللي هو صلى فهنا بيقول بشرط ان اتسع الوقت ايه لا اثنين ممكن يصلي اثنين يعني لو كان بنوي نوي وبعدين قلبوا نافله مطلق وممكن صليتني. ممكن يصلي اثنين اه ينفع لا سنة الفجر عايزا نية، فعش سنة الفجر عايزا نية مسبقة. يي ممكن يجمع تحيت المسجد ونيت سنة الفجر الاثنين في الركعتين، ممكن. وقت يعيد تاني سنة الفجر. ماشي. بس هو الوقت ده أصلاً وقت كراهه، وقت الصلاة فيه مكروه. فالأفضل حتى لو اتسع الوقت تقرأ قرآن أو الذكر أو أذكر الصباح أو حاجة زي كده بحيث أنه الوقت ده مكروه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فلا يصلين يا أحدكم إلا سجدتي الفجر لا لو واتر ما فيش نفيلا واتر ما فيش نفيلا تلاتة هيكمل أربعة آه يعني هو قلب النيه في ركعة تلتة هنقول له لسه عليك ركعة تجيبها كمان نعم. الجماعتين في مسجد واحد هو الجماعتين في مسجد واحد في نفس الوقت ده مش ممنوع شرعا إنما ممنوع قصدا ممنوع قصدا يعني ممنوع إن حد يقصد كده إنما فعلوها خلاص دون قصد فالصلاةين جائزتين ما فيش صلاة فيهم من هي عن الأخرى لا دليل ينهى عن وجود الجماعتين دول في مسجد إنما الدليل على الفرقة وما فيش فرقة ومدام في جماعة المسلمين يجتمعوا على جماعة واحدة إنما لو فرضنا أن هو أخطأ ما ينفعش أن احنا نطلع الناس من الفرض ونقول لهم لا أخرج من الفرض عشان خاطر تدرك مستحب هو دخل في الفرض خلاص طيب لكن يكره لغير غرض صحيح مثل بيضرب مثال أو أن يحرم منفردا فتقام جماعة المثال اللي احنا ضربناه نص أحمد فيه من صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وأقيمة الصلاة يقطع صلاته ويدخل معه وإلا يعني وإلا يعني وإلا لم يتسع الوقت لم يصح وبطل فرضه لم يصح النفل وبطل فرضه يعني بقى دقيقة على نهاية وقت الظهر يعني العصر بيأذن الساعة الثالثة تماما ييجي الساعة اثنين وتسعة وخمسين دقيقة ويقوم جاي مسلم من الفرض أو نقل الفرض إلى نفل وهو متأكد أنه هو إيه مش هيدرك الفرض في الحالة دي يأثى. خلاص فكلمة وإلا لم يصح وبطل فرضه وإلا يعني وإلا لم يتسع الوقت لم يصح نفله وبطل فرضه لأنه هو أبطل فرض نفسه بقلب الني نخش بقى في كتاب الصلاة حيصلي تاني قضاء طبعا كتاب الصلاة الصلوات, الخمس، الصلوات المكتوبات خمس لحديث طلح ابن عبيد الله أن أعرابيا قال يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصلاة قال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تتطوع شيئا تجب حديث متفق عليه على كل مسلم مكلف لأنه قد أسلم كثير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ولم يؤمر بقضاء ولحديث ترفع القلم عن ثلاث على كل مسلم مكلف يبقى لا يجب على الكافر ولا يجب على الكافر القضاء مكلف خرج منه المكلف يعني إيه؟ بالغ عاقل خرج منه المجنون والصبي الصغير غير الحائض والنفساء لما تقدم وتصح من المميز مميز يعني عنده سبع سنوات وهو من بلغ سبعا والثواب له قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه دي من رحمة ربنا بالعباد إن هو يكتب عليه يكتب له القلم ولا يكتب عليه يكتب له القلم في الحسنات التي يؤديها من بعد السن السابعة ولا يكتب عليه الحسنات ولا يكتب عليه السيئات حتى إذا بلغ جرى عليه القلمان قلم السيئات وقلم الحسنات ويلزم وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر يلزم ولي الصبي صغير أن يأمر ابنه ويعلمه عند السابعة السابعة السابعة هجرية مش ميلادية يعني قبل الميلادية ب77 يوم ماشي مفهومة دي يعني الابن لما يبلغ سبع سنين هجرية يجب على أبيه أن يعلمه الصلاة إن لم يكن تعلمها طبعا الأطفال في الحضانات والأطفال في المدارس في سنة أولى بتدائي بتعلموا الصلاة وبتعلموا حاجات زي كده السنة الهجرية بتقل عن السنة الملادية في السنة 11 يوم 11 يوم لما يبقى سبع سنين يبقى 77 يوم وبرضو 10 سنين يعني أقل ب110 يوم أقل ب110 يوم فلو فل الابن بلغ 10 سنين إلا 110 يوم يبقى كده واجب على أبيه أن يضربه ان ترك الصلاة ده مخاطب به وليه الأمر مش مخاطب به الابن الابن يجب عليه الصلاة امتى لما يبلغ لما يبلغ يبقى كده هو غالبا بيبلغ عند 12 سنة 13 سنة فيبقى الثلاث سنين تعليم وثلاث سنين ضرب لو ترك فرض يضربه لما يقعد ثلاث سنين يعلمه الصلاة وبعدين يجي عند العشر سنين ولسه تارك الصلاة يبقى يقدبه آه. <تصفيق> لغاية ما يبلغ لغاية ما يبقى أول ما يبلغ خلاص هو بقى مكلف على نفسه. لا ما ينض... لا ممكن يؤدب يعني هو مش حيؤدب بس مش واجب على الأب في هذه الحالة أن يؤدبه في ذلك. ومن تركها لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع تفرق في المضاجع يعني في السرير الأبناء كل ابن له سرير منفصل والأفضل لو في بنات يبقى لهم أوضى منفصلة ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين هو هنا جاب حكم ترك الصلاة جحودا جحودا يعني يقول ما فيش صلاة الصلاة دي كانت زمان أيام, أيام الرسول بعد رسول ما مات خلاص الناس بقى حرة كده أنكر وجوب الصلاة في القرآن يبقى كفر لأنه رد القرآن والسنة أما لو, قال أما لو قال هي موجودة وواجبة ولكن أنا أتركها تكاسلا ده اللي دخل خلاف من أهل العلم و بعض أهل العلم قال ان هو كافر كفر اكبر وبعض أهل العلم قال ان هو كافر كفر اصغر الحنبلة قالوا كافر كفر والشفعية والملكية والحنفية قالوا كافر كفر اصغر ولكن الكل اتفقوا على ان ترك الصلاة كافر ولكن اختلفوا بقى هل كفر اكبر ام اصغر وآه والجمهور على انوا يقتل حتى لو كافر كفر اصغر زي الملكية والشفعية بيقولوا يقتل برضو لا لا تكاسلا بس هيقتل حدا قتل حد زي اه كفاره زي زي الزنا كده الزاني المحصن يقتل اه لا تارك الصلاة يقتل بالسيف بس يقتل حدا مش كفره الزاني المحصن يرجم ما يعني ما فيش مفر لو لو تركها بعد ما يبلغ هيتقتل. ده كافر مرتد. هو واحد هو أصلا هو شيوعي. أيام ما كان جفارة وقلف جفارة مات جفارة مات. أيام جمال عبد الناصر وهو دائما يبكي على شيوعيته ومع ذلك ومع شيوعيته وخبثه ضم إليه الكفر واستهزأ بالصلاة وبالصوم وبال وبالحج مش عايز يحج عشان زعلان من الملك عبد الله حجة اه حاجة بصراحة حاجة يعني حاجة مخزية نعم يستتاب يعني يقول له يتوب تقتل اه قال لا مش هتوب اقتلوني شيخ الإسلام تمي قال ده كافر قال في الصورة دي كافر كافر كفر أكبر لأن من عرض على السيف وفضل القتل في مقابل الصلاة ده يبقى منافق فهو بيقول شيخ الإسلامة المتحدة لا يتصور أن رجل يبقى مؤمن يبقى القتل عنده أحب من الصلاة المهم أركانوها 14 نعم الراجح الراجح من ترك الصلاة كسولة لأنه هو كافر كفر أصغر دها ترجيح ابن خدامه وجمهور أهل العلم مش هتفرق هو في بعض الشيخ ابن عثيمين فرق بين تركها بالكلية ولا لا ومش هتفرق لإن الحديث الحديث فيها عام الشيخ ابن الشيخ الشيخ ابن باز قال من ترك صلاة الفجر اللي يثبت المنبه وترك صلاة الفجر حتى يخرج وقتها كافر وده على أصل الحنبلة إن تارك الصلاة ولو صلاة واحدة يبقى كافر مرتد وإحنا قلنا الراجح هي المسألة حتى الفتوى بس على الراجح تتغير الفتوى إن من ترك الصلاة فهو كافر كفر أصغر وأركانها أربعة عشر لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا أحدها القيام في الفرض على القادر منتصبا لقوله تعالى وقوموا لله قانتين وقال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح لأنه لم يأتي بالقيام المفروض ولا ضر خفض رأسه كهيئة الإطراق وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر ويجزئوا في ظاهر كلامهم دي مسائل القيام بيقول القيام في الفرض خرج منه النفل يبقى القيام في النفل مش فرض مش, مش ركن يا جزء الإنسان أن يصلي للنفل قاعدة على القادر خرج منه المعذور فلو إن واحد يستطيع القيام وبعدين عذر تعذر رجله انكسرت مثلا منتصبا القيام منتصبا حد الانتصاب هو ألا ينحني انحناءا بحيث يصل يداه تصل يداه إلى ركبتيه ده معنى الانتصاب عشان ينتصب نقول ده منتصب إنه هو ينحني إنه هو ما يبقاش منحني بس درجة الانحناء ده ما تبقاش إيديه تصل لركبته يبقى كده راكع لو رجليه لو إيديه فوق ركبتيه بصمتي يبقى اسمه قائم منتصب طيب بيقول هنا فإن وقف منحنيا أو مائلا طبعا منحنيا بشرط أنه لا تصل يداه إلى رجبتي أو, أو مائلا الفرق بين الانحناء الانحناء بيبقى قدام مائلا يعني على جم... على جم... يمين أو شمال بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم يصح ولا يضر خفض الرأس خفض الرأس ليس انحناء طب لو واحد قام قام بس على رجل وحده تعب من كتر الصلاة فريح رجله كده زي البطة زي البجعة البجعة لما بتتعب بتنجي مطلع ع رجله وسيبه رجل ده صلاته صحيحة بس بيقولوا هنا مكروه مكروه لغير عذر ويجزئ في, ك... في ظاهر كلامهم يعني يجزئ عند الحنابلة يعني يخ انت عارف المطرق يعني ايه المطرق لا الإطراق إنه هو مجاي من ناسه بيخلي دقنه دي تلمس صدره ده اسمه الإطراق فلو هو بيصلي كده وجي عامل كده ده مش انحناء لا مفوش مشاكل الثاني تكبيرة الإحرام التعب عزره تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر لا يجزئه غيرها لا يجزئه غيرها عايز يقول إن إن ما ينفعش يقول الله الأكبر أو الله الأعظم واحد داخل في الصلاة فكان إمام وبعد بدل ما يقول الله أكبر قال الله أعظم دي لا تصح صلاته بس عند الحنفية تصح قال الله الأكبر بالالف واللام دي أيضا لا تصح صلاته بس عند الشافعية تصح والحنفية طبعا لأن الحنفية أكثر من الشفعية فهي المسألة فيها خلاف الجمهور على أن ما تنفعوش إلا الله أكبر بس الشفعية قالوا مش مشكلة لو زود قالوا لا قال الله الأكبر الحنفية قالوا لا لازم يجيب المعنى الله أعظم الله أجل الله أعز كل شيء فيه عظمة وفيه تكبير لله عز وجل والراجح أنه ما ينفعش غير الله أكبر بس لأن وده النبي... اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد غير ذلك ويعني أنت لو دخلت مسجد لقيت الإمام بيقول الله أعظم تعرف أنه حنف وعليه عوام أهل العلم عوام أهل العلم دي لفظة بيستعملها كتير في المغني وفي الشرح الكبير ويقصد بيها كل أهل العلم لا كلمة عوام أهل العلم يعني كل أهل العلم إنما اختلفوا في إيه اختلفوا في التبديل تبديل اللفظ اتفقوا على أن كلمة الله أكبر تجزئه واختلفوا في هل تجزئه غيرها ولا لا لو قال عامة أهل العلم برضو دي ايه كل أهل العلم قالوا في المغني لقوله في حديث المسيء إذا قمت إلى الصلاة فكبر وقال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ويقولها قائما دي شرط شروط الله أكبر شروط التكبير أن تكون بلفظة الله أكبر ده أول شرط ثاني شرط أن يقولها قائما في الفرض زود كلمة في الفرض فإن ابتدعها أو أتمها غير قائم صحة نفلا لو في إيه؟ لو في عصر يبيح له الجلوس يبقى ممكن يقولها وهو جالس. وتنعقد إن مد اللام لا إن مد همزت الله أو همزت أكبر أو قال أكبر أو الأكبر. تنعقد إن مد اللام. قال الله أكبر. مد اللام أو لا إن مدى الهمز همز همزة الله قال إيه آه الله أكبر استفهام زي قال الآن أو همزة أكبر الله أكبر استفهام أو قال أكبر دي مشهورة وكثير من الناس بيعملها يقول آه الهمز ما ينفعش لأنك أنت هي ما بقتش خبر ده بقت استفهام لا اللام لا اللام ده انت بتمدها ما فيش مشاكل لا لما بتمد اللام ما بتبقاش استفهام الاستفهام في المادة الهمزة بس هي أصلها إيه الله أكبر اللام الله أكبر الهمزة في الأول آه الله أكبر دي مش هتنعخي دي استفهام لا مش هتصح للنسب هي أصلها إيه؟ آه الله أكبر وبعدين الهمزتين مع بعض تلاقوا بقت إيه؟ بقت همزة استفهام آه الله أكبر زي آذ ذكرين وفيها قراءات آه التسهيل أو قال أكبر الله أكبر دي برضو مشهورة ودي غيرت المعنى خالص لأن أكبار جمع كبر والكبر يعني الطابلة فبقى كده وغير المعنى فلازم يقول الله أكبر الباء فتحة ما فيهاش أكبر أو الأكبر قال الله الأكبر برضو مش هتنفع كل ده لا تتعاقد به الصلاة الشرط الثالث احنا قلنا الشرط الاول ان هو يقول الله اكبر الشرط الثاني ان يقولها قائما الشرط الثالث ان يقرأها صحيحة الشرط الرابع ان يجهر بها وبكل ركن واجب بقدر ما يسمع نفسه فرض فرض يعني واجب عليه ان يفعل ذلك ان هو ما يقولش الله اكبر في سره يقول الله اكبر بصوت خفيف جدا يسمع بي نفسه ده كلام الحنابل آه بيقول واو الله وأكبر لا ده خطأ خطأ لا هي كده تنعقد صلاته لأنه قال الله أكبر هو أخطأ بس لحن طيب الجهر بها يعني ايه يعني يقول الله أكبر بصوت منخفض بحيث أنه هو يسمع نفسه بيقول شرط طفردنا حرك بها اللسان والشفتين ولم يسمع بها نفسه ما طلعش هواه قال الله أكبر بتحريك اللسان والشفتين فقط هل تجزئه ولا لا؟ الحنبلة قالوا لا تجزئه والراجح نها تجزئه تجزئه لأن تحريك اللسان وشفتين نطق يعني كون أنه حرك اللسان وشفتين نقط نطق بدليل أنه عند الحنبلة لو قرأ القرآن وهجونه بتحريك اللسان وشفتين لا أثم عند الحنبلة يعني لأنه لا يعد آتيا بذلك بدون صوت والصوت ما ما يسمع وأقرب السمعين إليه نفسه. المسألة دي عند الحنبلا كده قاعدة بس الراجح إن هو يكفي أن يقول الله أكبر بدون نفس. آه لا مش الجمهور الحق. الثالث قراءة الفاتحة مرتبة. ده تلت شرط. لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. مرتبة يعني كما وردت. طبعا الفاتحة سبع آيات. بإجماع المسلمين سبع آيات اللي حيقول إن البسملة آية حيقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دي آية اللي حيقول إن البسملة مش آية زي قرأت قلون مثلاً والحنابلة. حيقولوا إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم دي آية ومجوائف عندها غير المغضوب عليهم ولا الضالين دي آية خلاص فلو واحد لو واحد حنبلي وبيصلي والبسملة شايفها نامش آية حنقول له يستحب لك أنك تؤف عند غير المغضوب عليهم ولا الضالين أما لو رأى أن البسملة آية الأفضل هو يقولها آية وحدة يعني ياخد نفس طويل ويقول إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عشان تأتي عشان تبقى عدد الآيات ويبقى عم فعل الأفضل نعم أيها هتبقى ستة كويس ده الكلام ده على قول مين ما هو يا سيدي المصحف رجح قوله ورتبه على أساس هذا القول إنما مش مش عشان عملوها في المصحف إن البسملة آية تبلغت الخلاف هي هي موجودة في المصاحف اللي معنا باسم الله الرحمن الرحيم رح آية يبقى خد بقول مين خد بقول الشفيعية وغيرهم اللي اللي راجح إني البسمة لا آية إنما الحنبلا بيقول بس أنا مش آية فرح نعمل فيهم فيهم حنقولهم تروحوا في المصحف بتاعنا حيقرأوا بس مش هحسبوها آية لا لا لا لا جار بالبسمة لا بخلاف النهاية ولا لا ممكن يقول آية وما يجهرش آه، إن شاء الله هنأخذها في المستحبات الصلاة، هتلاقي إن البسملة من المستحبات لا، يقولها سرا لا، بص يا أخواننا، كل إن إحنا قلنا البسملة مش آية أو آية، ما لها جدع بالجهر والسر إيه, إنها إيه المشكلة إنها تبقى مش آية وقلتها جهراً، أو آية وقلتها سرا مفيش مشاكل، خلاص؟ ما هي مش آية وبتقولها جهراً مش هنقف هنا بس استحبابا عشان احنا قلنا دي مش آية يبقى تقف فيها لو قلنا آية خلاص مش هتقف فيها استحبابا يعني إنما المقصود بهنا ترتيب بالفاتحة مرتبة يعني الآيات مرتبة وفيها أحد عشر تشديدة أحد عشر تشديدة التشديدة يعني إيه؟ يعني الحمد لله رب العالمين انت عارف التشديدة دي عبارة عن حركتين حرفين رب باء ساكنة مع باء فمفتوحة اتضمت مع بعض بقت باء بقى مشددة بقت حرفين فهو بيقول فيها 11 تشديدة يعني فيها حرف فيها 11 حرف مشدد يعني كل حرف فيه يبقى حرفين فإن ترك واحدة يعني ترك تشديدة واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح يعني بيقولك حتى التشديدات بتاعة الفاتحة واجبة. لأنه لم يقرأها كلها. والشدة أقيمت مقام حرف. طبعاً الـ 11 من غير البسملة. لو حطنا البسوئيهم البسملة كم شدة؟ بسم الله جدة الرحمن الرحيم. ثلاث شدات. زائد الـ 11 يبقى 14 شدة. 14. تشديد. فإن لم ي... يعرف إلا آية كررها بقدرها واحد أسلم جديد وكان أجنبي بياررفش يتكلم مصري عربي وبعدين قلنا له انت واجب عليك الصلاة دلوقتي فاغتسل جي صال بيقول أنا مش حافظ الفتح طب نقول له حافظ إيه بيقول أنا حافظ الحمد لله رب العالمين هنقول له خلاص يبقى أنت في الصلاة ديت هتقول الحمد لله رب العالمين سبع مرات بسبع آيات هنا بقى فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها يعني بقدر الفاتح لأنها بدل عنها فاعتبرت المماثلة وإن لم يعرف آية عدل إلى التسبيح قلنا له أنت حافظ الحمد لله رب العالمين قال لي لا مش حافظ حاجة خالص يعدل إلى التسبيح يقول له قل سبحان, الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله طبعا دي أصعب آه. لحديث حاضر لحديث عبد الله ابن أبي أوف قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن آخذ شيئا من القرآن ده مش قادر يحفظ أي حاجة من القرآن فعلمني ما يجزئني فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله حديث حسن ده الدليل فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاي واحد مش قادر يحفظ وهو عربي وانت عارف العرب خصوصا في الفترة بتاعت نزول القرآن كان عندهم ملكة الحفظ قوية جدا لأنهم كانوا أميون لا يقرؤون ولا يكتبون فكان الزاكرة هي اللي كانت مستودع حفظهم إنما إحنا لما تعلمنا الإراءة والكتابة نسينا الحفظ لأن أول واحد أي حاجة مجاي كتبها أقول لك أنا حرجع لها لما أنا مطمن إنها في الكراس إنما الحفظ وإخواننا طلب العلم عبارة عن حكتين الحفظ والفهم لو فهمت من غير ما تحفظ أو حفظت من غير ما تفهم الاتنين دول يبقى خلال في طراب العلم الحفظ ومش لازم حفظ قرآن يعني أنا مش بقول لك احفظ منار السابق القرآن لا احفظه بكسرة القراءة روح رايح جاي فيه هتلاقي نفسك عرفت معاني اللي فيه وطلعت منه معاني كانت غائصة وفي نفس الوقت عرفت ألفاظه تعرفت أقولها وبالمناسبة المنار بيتذكر بطريقة معينة طريقة الخرائط الزهنية يعني أنت تعمل خريطة زخريطة زي. زهنية يعني اللي هي إيه كنا إحنا لما كنا بنذاكر زمان في المدرسة كنا بنعملها نقول إيه هذه ط طريقة جديدة أصلاً معمولة على بتوع التربية بس هي كان كنا هي مستعملة قديما يعني تقول مثلا الطهارة الماء الطهور ثلاثة تومجي عمل كلمة الماء الطهور الماء في النص مقسم طهور وطاهر وناجس تبقى جاء الطهور. الطهور اربع انواع تم جاء مطلع منه اربع ايه اربع اه, آه اربع آه اسهم فروع الفرع الاولاني فيه كذا تم جاء حطه وحط الدليله الفرع الثاني كذا حطه وحط الدليله يبقى انت باب المياه كله متلخص في ورقة في صفحة هتذاكر الصفحة بديه لان حفظ الخرائط اسهل على العقل من حفظ الكلام لما تحفظ الخريطة في دماغك أسهل من حفظ الكلام فأنت لما تعملها في ورقة خريطة تبص لها مرتين ثلاثة حفظتها إنما الكلام نصه صعب عايز تكرار وعايز مجهود فدي أسهل طريقة لمذاكرة الفقه مع الدليل بقى الأدلة غالبا إحنا بنبقى حفظينها إنت لو كررت الدليل مرتين ثلاثة إنت أصلا أغلب الناس بكسرة قراءة الفقه والسماع حفظ الأدلة بس وضع الدليل مكانه وضع الدليل مكانه يعني الحديث قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إلا الله أكبر بب أنت عارف إن ده دليل على إيه على المسألة دي تربط الدليل بالمسألة تستخرج من داخل الدليل نفسه الدليل المسألة من داخل الحديث نفسه طلع منه الدليل يبقى أنت عرفت الدليل بالمسألة اتقلق الحديث يبقى أنت عرفت الدليل فيه اتقلق الحكم يبقى أنت عرفت الحديث وهكذا و تاني, تاني حاجة في المذكرة كسرت قراءة الكتاب الإخوة بدل ما تشتت مجهودها في قراءة كتاب آخر في الفقه لا تبذل مجهودها في كتاب منار السبيل تقرأه حتى كان مشيخنا بيقولوا بعد ما تخلص المنار اعمل لك ورد فيه كل يوم تقرأ خمس ورقات خمس صفحات يعني صفحتين ونص ورقتين ونص اقرأ كل يوم الصبح مش هتاخد منك ثلاث دقائق قراءة بس نظرا كده هتلاقي نفسك وانت بتقرأ بينقضح ب... ب... في ذهنك معاني أخرى كانت غامضة ظهرت لك وفي نفس الوقت كلام الكتاب اتحفر في دماغك مرتين تلاته عدت نفسك حفظته خريطة ايه اه حد عملها هي موجودة في منتدى في المنتديات بتاعه المعهد لو حد مشترك في المنتديات ولا حاجه ممكن يخش في المنتدى ينزلها ويصورها لاخوه من امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ يعني المسألة دي عايز يقول إن إن إن القراءة قراءة الفاتحة والقيام ركنين منفصلين لو من من جلس يجب عليه قراءة الفاتحة فمن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ الفاتحة امتنع امتنعت شرعا امتنعت قراءته قائما يعني عجز عن القراءة قائما امتنعت شرعا يعني عجز شرعا عن عن الاتيان بها قائما امتنعت يعني عجز هي ساعات بتبقى الفظهم يعني بتبقى فقهية شوية ولكن احنا لما حنفهمها نعرفها بقى الحمكة لله يبقى كده ثلاث أركان القيام وتكبيرت الإحرام والفتح ثلاثة دولت ايه في القيام وفي ثلاثة تانية في الركوع، وفي ثلاثة تانية في السجود، وفي ثلاثة تانيين في إيه؟ في التشهد. يبقى عندنا القيام والركوع والسجود والتشهد. أربعة في ثلاثة بتناشر. هيدبق اثنين طمأنينه والترتيب. خدناهم سال الفتة في نعم. آه،, آه. الطرق التجديد بتطبطل. هي هي هي ترك التجديدة أصلاً صعبة في في النطق يعني لو قلت لك انطق الرحمن من غير تجديدة مش هتعرف واخد بالك هتلاقيها صعبة عليك إنما هو لازم أذكرها لأن كلمة إياك فيها تجديد وممكن لها لغة أخرى من غير تجديد إياك الفرق بين إياك وإياك إياك ضوء الشمس خلاص إياك ضمير ففرأت في اللغة ولا لا فرأت في اللغة وروية قراءة إياك دي قراءة بس قراءة شزة ومردودة حتى الإمام الطبري في قرطبي الإمام القرطبي في أحكام القرآن ردها وقال هذه قراءة شزة لا يقرأ بها لاختلاف المعنى وفي قراءات أخرى آيكة بالآيكة بال كل دي قراءة شزة الرابع الركوع وهو واجب بالإجماع قاله في المغني لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا الكعوس جدوا ولحديث المسيء وغيره وأقله أقل الركوع أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه ده أقل الركوع ينحني بحيث يمس ركبتيه بيديه أو بكفيه ده أقل حاجة اسمه راكع أقبله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله حياله يعني إيه يعني مستويا مع ظهره. مع ظهر مع ظهر رأس في نفس المستوى بتاع الظهر حياله لحديث أبي حميد السعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه أمكن يعني قبض بيديه على ركبتيه ثم هصر ظهره هصر ظهر الهصر اللي هو أن يجعله مستويا مش بيقولك ده أسد هصور آه مجدود مستوي أسد هصور ظهره مستوي ما يبقاش مأتب ده دليل على القوة والعزة وفي نفس الوقت ما يبقاش في كبر لأن الركوع ينافي الكبر فجمع بين الأمرين وفي لفظ فلم يصوب رأسه ولم يقنع يصوب رأسه يعني يرفعه ولم يقنع يعني ينزله إنما يجعل رأسه بمستوى ظهره الركن الخامس الرفع منه ولا يقصد غيره فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي واحد راكع وبعدين لازم يقصد الرفع من الركوع يعني الرفع من الركوع ركب والقيام الاعتدال قائم الركب فهنا بيقول فلو رفع فزعا من شيء واحدة بتصلي فلاقيت فار ففزعت فآمت ففي الحالة دي نقول لها ايه ترجعي تاني للركوع وتقصد الرفع من الركوع ماشي ونقول لها تاني الفار ما بيخوفش، الفار بيهرب منك يعني أنت هتخاف منه اللي ده هو بيجري منك، أنا مش عايز أضرب مثال السرصار لأن السرصار بينضرب بالشبش، فاا فإحنا نضرب مثال واقعي يعني الفار مع إني في ستات بتخاف من السرصار. <تصفيق> فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي يجب عليه أن يأتي بالإيه؟ بالركوع مرة أخرى ويقصد القيام من الركوع الاعتدال قائما لقوله صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعددل قائما ولا تبطل إن طال يعني لا تبطل صلاة أطال الاعتدال لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا, كان إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم يقول الله الحمد ويذكر أذكارا طويلة قبل أن يزجد السابع السجود لقوله تعالى واسجده وقوله صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا أكمله تمكين الجبهة تمكين جبهته جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع رجليه من محل سجوده ده أكمل السجود ان هو يمكن الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف الأصابع كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من, من الأرض أقله وضع جزء من كل عض يعني أقل شيء مجزئ في السجود ان السبع أعضاء دولة يلمسوا الأرض يعني لو واحد لمس بأطراف أصابعه يجزئه الأنف بقى لازم الأنف تمس الأرض ولا تجزئ إن لم يمس الأرض هل الأنف لازم تمس الأرض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت وأنا أسجد على سبع أعضاء وأشارها للأنف فالأنف واجب من واجبات الصلاة أنه يمس أنفه الأرض طيب شو مش مشكلة ممكن يسجد عليه ويعتبر المقر لأعضاء السجود المقر يعني الاستقرار وعدم الحركة ده معناها المقر يعني أعضاء السجود تكون على مكان مستقر ولا يتحرك مستقر ثابت فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم يصح ليه؟ لأنه بيتحرك قطن منفوش لسه منجد المرتبة وعايز يصلي عليها دول أول حاجة أعملها هصلي مش هنام عشان ربنا يوضع فيها البركة طبعا صلاته بطلة ليه؟ لأنه هو بيسجد القطن منفوش كل ما يحط راسه ويضغط عليها كل ما تنكبس يبقى لسه جبهاته لم تستقر على الأرض يشترط فيها الاستقرار على الأرض استقرار طب فرضنا واحد بيصلي على سجادة سجادة المسجد والسجادة لسه جديدة بقى وباريتها كبيرة طب ديت يصح الصلاة عليها ولا لا يصح لأنك انت لما تحط راسك عليها هتنكبس خلاص يبقى قطن منفوش بشرط إنه لم ينكبس إنما لو انكبس القط فرضنا المرتبة بتاعت المدينة الجماعية ديّت واحد صلى عليها حد عارفها هي بتبقى أسمان تصل لمرحلة الأسمان تبقى منكبسا كبس شديد لا سفينج ماشى صلى عليها السفنج المضغوط أما لو سفنج اللي هو اللي هو البيج ده ينفع يصلى عليه وصحته على كمه كم لو واسع وديني حر ومجا فرشو وحطوا اللي هو السجود على سجادة أو على الطائية وذي الذيل اللي هو ديلي الجلابية اللي قدامك بقى بيصلي وجلابيته طويلة فانت انت مجاة واخدها تسجد عليها ده جائز بس بإذنه طبعا فازان جد ضعيف وهو أحمد وقال إبراهيم كانوا يصلون في المساتق والبرانس والطيالسة ولا يخرجون أيديهم المساتق كساء يلبس على البدن ويعم به البدن مشهور أو في ليبيا عارفين القزافي كان بيلبسه بتاع اللي بتلف بيها دي والبرانس مشهورة في المغرب عارفين اللبزية في المغرب بتاع الزنط دي أوه. الطيلسان برضو ده بيبقى كان مشهور عند في زمن الإمام أحمد الفقهاء بيلبسوه الطيلسان بيحطوا برضو على راسه كده وكساء ويتل... طويل يوضع على الرأس ويتلف بيه برضو ي... يلف بدنه بيه كان يصلوا بيه ولا يخرجون أيديهم من الصلاة. لا لعذر اه لا يكره بلا عذر بلا عذر لأن الأصل مباشرة اليد الأرض لا ينفع يخطب بيها ايه مش مشكلة مش مناع ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها يعني من عجز عن السجود بالجبهة لا يلزمه السجود بغيرها يعني واحد يعجز عن السجود بالجبهة ما يلزمهش يضع ييده على الأرض لا يكفي الإيماء فقط كده برأسه ولا يلزمه بعض الناس لما يمنع عن السجود بالجبهة يوم جاي كأنه ساجد وحطت يده على الأرض كده لا يلزمه بغيرها لأنها الأصل وغيرها تبع لها لحديث ابن عمر مرفوعا إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما حديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصحيح وليس المراد وضعهما بعد الوجه بل إنهما تابعان له في السجود وغيرهما أولى أو مثلهما ويومئ ما يمكنه يعني العاجز عن السجود يومئ بقدر الإمكان الإماء إزاي؟ الإماء بحركة الرأس يعني الواحد يصلي جالسا يسجد إزاي برأسه مش بجزعه في بعض الناس بيحرك الجزع كأنه بيركع وبعدين يسمع الله ومن حمده وبعدين يزجد بجزعه لا الإمام النووي في المجموع بيقول أن يحرك رأسه عند الركوع والسجود أخفض منه كل بالرأس مش بالجزع طيب لو فرضنا عمل بالجزع هيجزئه الصلاة الصلاة تصحي يعني إنما الأفضل هو الرأس الثامن والتاسع الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين لحديث المسيء ثم رفع حتى تطمئن جلسا وكيف جلس كفا بقدر ما يمكنه الجلوس على كرسي على الأرض مربع رجله مفترش والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة الافتراش ان هو يقعد على رجله الشمال وينصب رجله اليمين جلسة مشهورة ومعروفة حد حد في بتتعمل ازاي لا مش التورق الافتراش اللي هي جلسه السجود لا ده التورق الافتراش زي الباشمهندس انا عامل كده يقعد عادي زي ما بيقعد ما بين السجدتين او او في التشهد الاول يقعد ينصب ينصب رجله يعني رجله اليمنى ينصبها اه ايوه بنفس الطريقة كده وينصبها يعني خلي هات كده صوابعك النحية دي أيوة كده مش هتعرف تعملها مش مشكلة بس هيوة دي الصح أنا معايا صورة ممكن بص يا اسلام على الكاميرا والاخوه يبقى يشوفوها أو تصورها لا هو هو يصورها على الكاميرا كده يعملها كصوره في الكاميرا كده والاخوه يبقى يشوفوها أيوة كده ظبطها كده وبعدين يبقوا يشوفوها أو يصوروها بقى من من من ممكن آه اه مفيش مشاكل لا يكره لأنك مش هتعرف تاخد راحتك في الصلاة يعني مش هتعرف تعمل أركان الصلاة أو مستحبات الصلاة كاملة يعني الورقة ديت فيها صورة لكل هيئات الصلاة في الركوع وفي في في الجلوس بين السجدتين الافتراش والتورك والإقعاء و... و... تاني. والجلوس بين السجدتين الإقعاء المنهي عنه والإقعاء المكروه كل ده موجود فيها لو الإخوة عايزة تصورها نخليها في مكان التصوير أو شوفوها بن على النت وراحنا لا حسب هالله إن شاء الله نعم الرجل في السجود حاضر هنقولها في المستحبات هي بتبقى مضمومة ليها صفة يعني هنقولها في المستحبات والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى ونصب اليمنى وجهه للقبلة لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش ورجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان عقبة الشيطان دي برضه موجودة في الصورة بس لو حد عايز يعرفها انت عارف لعبة الكورة لما يستنوا البلنتيات بيعملوا ازاي؟ ايوة بيبقاعد كده ايده وراه ايوة زي الأخ ما عامل كده دي جلسة رياضية دي ما أنا في الصلاة هو بيقعد الجلسة دي هي جلسة رياضية ليها الصفة كده في الرياضة عشان قاتل يرخي العضلات بتاعت رجله لأن العضلات لما بتبقى مفوعة كده لفوق بيتبدأ تتهز ويعملها زي المساج كده فدي دي جلسة رياضية بيعملها سماها النبي صلى الله عليه وسلم عقبة دي مانه عنها في الصلاة مش في غير الصلاة في الصلاة بس, في الصلاة بس. يعني لعيب الكرة يعمل زي ما هو عايز بس في الصلاة ما يعملش كده مانه عنها في الصلاة عقبة الشيطان ما ينفعش حد في التشاهد يقعد بالطريقة دي لا مش ممكن ده ده المانه عنه في الصلاة فقط علة النهي أنها تشبه جلسة الكلب ليه بقى؟ لأن الكلب رجليه في ايديه فأنت لما انت ترجع إيديك كي أنه قاعد أنت عارف الجلسة الكلب اللي هي الجلسة التحفز بتاعت الكلب أو القطة بيبقى قاعد كده ورفع إيديه تشبهها يعني قال ابن عمر من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابيع القبلة العاشر الطمأنينة وهي السكون قل في كل ركن فعلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي بها في جميع الأركان الحادي عشر التشاهد الأخير وقال ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله فدل هذا على أنه فرض وقول اللهم صل على محمد بعد الاتيان بما يجزئ من التشهد الأول قول صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة لما قالوا قد عرفنا أو علمنا كيف السلام كيف السلام عليك فكيف الصلاة عليك قال قولوا اللهم صل على محمد والمجزئ منه تشاهد ابن مسعود التحيات لله السلام سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والكامل مشهور هو ده مجزئ ليه لأنه شل ألف لنبس بدل من يقول السلام عليك أيها نبي السلام عليك أيها النبي واختار أحمد تشاهد ابن مسعود فإن تشاهد فإن تشاهد بغيره مما صح عنه صلى الله عليه وسلم جاز نص عليه لأن فيه تشاهد ابن مسعود وفي تشهد عمر وتشاهد أبو موسى الأشعري وغيرهم يعني وتشاهد ابن مسعود هو قوله علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشاهد كفي بين كفيه كما يعلمني الصورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله متفق عليه قال الترمذي هو أصح حديث في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ويترجح أيضا بأنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يفعله أو يعلمه الناس الثاني عشر الجلوس له يعني التشهد وللتسليمتين فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالس والثانية غير جالس لم تصح ده الرقم الاثناشر أنه يجلس للتشهد ويجلس للتسليمتين يعني السلم هو جالس ويتشهد وهو جالIP فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصلح ليه بقى؟ لأن التسليم التانية عند الحنبلة من الأركان فلو قلنا أن التسليم التانية مش ركن حنقول خلاص ممكن يسلم الأولى جالس والثانية ممكن يسلمها دون أن يجلس الثالث عشر التسليمتان دي التلات عشر التسليمتان والراجح التسليمة الأولى بس هي اللي, هي اللي ركن والتسليمة الثانية مستحبة وده قول الجمهور إنما الحنبل عندهم الاتنين ركن فعشان كده قال لو, لو قام قبل التسليمة الثانية هتبقى صراط وبطلة في, في الامتحان هتاخدوا بالكتاب ماشي يا خنة هتحل الامتحان على الكتاب مش على كلامي أو على الراجح الراجح أنا بقوله عشان تحطه في الهامش الهامش للعمل تعمل به مسألة بحث تبحث عنها مسألة هامشية. إنما انا مش حاجبك على كلامي لأن بقوله لك. أنت حر، أنت ممكن تقل تحدم المشايخ ويخالف الترجيح مش مشكلة. بس إحنا في الدراسة والدراسة لازم تلتزم بالكتاب. آخر حاجة بقى وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله اولى والأولى ألا يزيد وبركاته. الأولى ألا يزيد وبركاته. يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. وأحياناً كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد وبركاته. ويكفي في النفل. تسليم واحدة وكذا في الجنائز في النفل والجنازة ممكن تسليمه واحدة وايضا في الفرد تسليمه واحدة. آه لا هم بيعندهم في النفل والجنازة ممكن تسليمه واحدة. إنما الفرد لازم تسليمتين عند الحنابلة والراجح ان كله ممكن تسليمه واحدة. آخر حاجة ترتيب الأركان لما ذكرنا قبل كده وده آخر ركن من الأركان.